وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِي وَهُوَ يَعِظُهُ يا لَا يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ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 شو شرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناذ الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني يا إنها إنتكم إسقى لحبة من خردل فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأذ بها الله إن الله لطيف خبير